فُتِيدَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ فُتِيدَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ان وَهُوَ قَيٌّ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال قل قتال فيه كبير قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وصد عن سبيل الله وَكُقرُذهِ وَإنَّكِد حرانِ وَإِفقرْراجُ أَذ وَإخَْاُ أَهله مِنْهُأَت ذَرُوع دَ وَالْفِتْنَتُ أَضْرَمْنَا بِقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَضْرَمْنَا بِقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَلَا يَزَالُونَ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولا فأولئك عبطت, فأولئك عبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك عبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب فيها خالدون ام فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك لائك يرجون رحمه الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, ومنافع للناس ناس واسمهما اكثر من نفعهما ومناتع اوليات واسمهما اكثر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو ذَلكَ يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون